صوت يقطر دما دخل الحاخام كعب بن الأشرف غرفة نومه فعطرت عروسه بأفخر عطورها لكنه كان منشغلا عنها بموعده ينتظر وينتظر حتى أصابه النعاس فاستلقى على فراشه وقبل أن يغرق في نومه انتبه على صوت أخيه من الرضاع أبي ينادي ينادي ابن الأشرف نهض الطاغوت وهم بإزاحة لحافه فأمسكت عروسه بطرف اللحاف وهي خائفة تقول أين تخرج هذه الساعة أن تمرأ محارب وإن أصحاب الحرب لا ينزلون في هذه الساعة فقال إنما هو محمد بن مسلمة وأخي أبو نائلة لو وجدني نائما ما أيقظني فقالت والله إني لأعرف في صوته الشر فقال لها لو دعي الفتى لطعنة أجاب تشاءمت من كلماته وازدادت ضربات قلبها وحاولت ثنيه عن عزمه قائلة ما طرقوك ساعتهم هذه لشيء مما تحب فطمأنها قائلا بلا إنهم قد حدثوني حديثهم كانت تدرك أن هذا الشر الذي يجلس بجانبها لا يمكن السكوت على مؤامراته فلم تجد سوى كلمات كالوداع قائلة إني أسمع صوتا كأنه يقطر منه الدم تجاهل رجاءاتها وغادر الغرفة والطيب يتضوع من ثيابه ثم نزل نحو أبي نائلة ففاح الطيب وهو مقبل فهمس محمد بن مسلمة برفاقه قائلا إذا ما جاء فإني سوف أمد يدي إلى رأسه فأشمه فإذا رأيتمون استمكنت من رأسه فدونكم فاضربوه أقبل الطاغوت متوشحا ينفح منه الطيب فأحب ابن مسلمة أن يشعره بالأمان فقال ما رأيتك اليوم ريحا أطيب فشعر بالزهو وقال عندي فلانة أعطر نساء العرب وأكمل العرب ثم أخذوا يحدثونه حتى اطمأن فأغراه أحدهم بمسامرة في هذه الليلة القمراء قائلا يا ابن الأشرف هل لك إلى أن تماشى إلى شعب العجوز نتحدث به بقية ليلتنا هذه فأبدى موافقته قائلا إن شئتم فتماشوا يتهادون تحت شعاع القمر هنا التفت محمد بن مسلمة إلى الطاغوت قائلا أتأذن لي أن أشم رأسك؟ قال نعم أدخل محمد أصابعه في شعره فشمه ثم شمه أبو نائله ثم طلب من رفاقه أن يشموه انطلقت الهمهمات ورأس كعب يدور بين الأيدي كرأس خروف ثم قال ابن مسلمة أتأذن لي أن أعود قال نعم هنا قبض ابن مسلمة على شعره قبض قبضة أشعلت نيران الحصن كلها